قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن, تريدون أن تصد دُونَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَهُ فَتُنَافِتُونَ فَتُنَابِسُونَ رِقَانًا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن ومن يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتي بزول طان إلا بإذن الله وَالظَّمَنَ فَلْيَتَوَكَّلِ خلق الله العظيم